تبت يدا أبي لهب وت ب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب وامرأته حم وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من م س د ّ